بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قراءة في مثنى فهذه قراءة في كتاب متن أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه نقروها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين آمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع هكذا نبت ولا نأت نبت نعم هنا نبت وفي رسخة نأت نعم نعم. واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات نعم. عن الثقاط وأن لا يخاصم نعم. أحدا ولا يناظره ولا يتعلم أصل. الجدال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. دار من الحديث في الدرس السابق إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى يجب الإيمان بها وإن نأت عن الأسماء واستوحش منها المستمع ودار الحديث في اللقاء السابق أو في الدرس السابق حول الرؤية عند أهل السنة والجماعة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأقوال المخالفين في ذلك فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية أم ينفون الرؤية يثبتون الرؤية وأنها بعيني الوجه والرأس وخالف في ذلك بعض الطوائف من أهل البدع منهم الجهمية والمعتزلة وهؤلاء ماذا قالوا في الرؤية يا من قل يا عبد الملك أنكروا الرؤية الجهمية قالوا الله جل وعلا لا يرى في الآخرة وأما الأشائرة فماذا قالوا يا نظمي قالوا الله يرى بلا ها؟ بلا جهة يقولون الله يرى بلا جهة وهذا فيه نفي للرؤية وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الرؤية وأما مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج فهذا مما اختلف فيه العلماء فبعضهم يثبت وبعضهم ينفي والصواب انه يثبت وما جاء في نسخة أين عبد الملك عبد الملك نسخة ماذا اللي عندك آه دار المنهج السعودية والمصرية آه مصرية ماذا قال عندك يوجد في هذه النسخة في صفحة كم نعم آه يوجد فيها نسب الإمام مسلم رواية نور إني أراه وهذا ليس بالصحيح في الحديث رقم 187 صحيح مسلم وهذا ليس بالصحيح فالذي عنده هذه النسخة يذكر أن هذا ليس عند الإمام مسلم والذي عند الإمام مسلم نور أنا أراه وفرق كبير جدا بين الروايتين نور أن أراه هذا استفهام يفيد استبعاد الرؤية فيه استبعاد للرؤية في الدنيا أما نور إني أراه هذا فيه تأكيد للرؤية فهما متبينان بل متناقضان فنسبة ذلك لإمام مسلم في هذه الطبع من الخطأ الكبير الذي في صحيح مسلم قوله عليه السلام رأيت نورا ورواية نور أنا أراه أما نور إني أراه هذا ليس عند الإمام مسلم وإنما احتجب الصفية على رؤية الله عز وجل في الدار الدنيا وعندنا أيضا الصفية والرافضة يثبتون الرؤية في الدنيا والآخرة فعندهم غلو في الإثبات والجهمية عندهم غلو في النفي وأهل السنة وفقهم الله جل وعلا فنفوا الرؤيا في الدنيا وأثبتوها في الآخرة على مقتضى النصوص والمفتل يحتجوا بأدلة منها قول الله تعالى لموسى عليه السلام لما طلع من ربه الرؤيا فقال رب أرني أنظر إليك قال الله لن تراني فأهل البدع قالوا لن حرف نفي أبدي تدل على أنه لا يرى لا في الدنيا ولا, آخرة ولا في الآخرة فأهل السنة أجابوا عن هذا الدليل بماذا يا عمر سمعت السؤال أنت بفرق الله فيك قل قالوا أن لن تأتي للنافئة الأمدي وليس للأبد وستدلوا لذلك بنظائر في الكتاب والسنة منها أهل النار قال الله عنهم ولي يتمنوه أبدا يعني الموت مع قولهم في الآخرة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فجل على أن النفي في آية البقرة ولي يتمنوه أبدا على النفي الأمدي ولا الأبدي مدة الدنيا بدليل أنهم في الآخرة ماذا يقولون ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك يعني نموت قال إنكم ما فالنفي فالنف التي فيها نف التي فيها البخرة وليت منوها أبدا نفium مؤمد وليس مؤبدا ليس مؤبدا وأيضا عند اللغويين عند اللغويين وأمة اللغة كبنيشام وغيره أن البيت ماذا يقول ومن ز... رأى النفيا بلن مؤبدا فقوله اردد و... وسواه فاعضدا ومن رأى النفيا بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا يعني على غيره اعضد طيب جيد فقول امام احمد رحمه الله تعالى يجب الايمان بها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع قال شيخنا حفظه الله وسلمه والذين يستوحشون منها هم أهل البدعة فالواجب فيها كما قال المؤلف رحمه الله وإنما عليه الإيمان بها وأن يبد يرد منها حرفا واحدا يعني لا ترد ولا حرفا واحدا وآمن بالنصوص من الكتاب والسنة لأن من رد حرفا من القرآن كفر وكذلك السنة وانتبه أيها الأخوة لمسألة مهمة لبعض الناس ينشغل بتكفير المسلمين أو عامة المسلمين الذين يقعون في التكفير في أمور مكفرة وهذا خطأ حينما نقول إن الجميع كفار هذا تكفير بالعين أم تكفير بالحال وصفة هذا تكفير بالحال وصفة أما عند قول فلان كافر فهذا لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبه وهذا يرجع فيه إلى أهل العلم يرجع فيه إلى العلماء والقضاة الذين يفهمون الحجة ويعلمون الأدلة ويستطيعون إقامة الحجة ليس كل أحد يستطيع إقامة الحجة نعم وأن لا يخاصم أحدا ولا قال محمد. نعم قال الإمام أحمد ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأن يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السن مكروه ومنهي عنه هذا الكلام بين فيه الإمام أحمد رحمه الله أن المسلم يجب عليه أن يؤمن بالأحاديث وأن لا يجادل وأن لا يخاصم ولا يتعلم الجدال ولا يناظر أحدا لماذا آل السنة لا يناظرون ولا يجادلون ها لأنهم ليس عندهم شك لكن لما قال أحده البدع على أحد السنة طلع منه المناظرة قال في شك من ديني إن كنت أضللت دينك اذهب فلتمس أنا ليس عندي شك عندي أدلة كتاب وسنة وأقاويل السلف للعمة فلست في شك من ديني إن كنت أضللت دينك اذهب فلتمسه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل وتلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إذا كان الإنسان مجادلا ويجادل بالباطل فهذا من علامات الزيخ والحياذ بالله ومن علامات الضلال ما ضربوه لك إلا جدلا ما ظل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل نعوذ بالله من ذلك فالجدل يكون بالباطل أما الجدال فأحيانا يكون بالباطل وأحيانا يكون بالحق والبعد عنه هو المطلوب المراء في الدين قال صلى الله عليه وسلم حليص حول ألباني في صحيح الترغيب والترغيب قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن حسن أو في أعلى الجنة لمن حسن لمن حسن خلقه فالمراء مثهو ولما أباحه الله عز وجل أي الجدال قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن لكن هذا الإنسان يستدعي الناس للجدار والمناظرات هل من طريقة هذه السنة أن يجلس على الشاشات والقنوات ويبدأ يناظر الناس ويوقع الفتن في قلوب العام والدهماء الناس لا ليس هذا أجل السنة إنما يكون هذا بإذن ولي الأمر كما أمر علي ابن عباس أن يناظر الخوارج وارزع منهم أربعة ألاف أو يكون عنده قدرة على هذا ولا يكون هذا الجدال المناظرة أمام الدهماء والعامة من الناس حتى لا تقع شبه في قلب أحدهم ولا يستطيع أن يخرجها فالإنسان لا يناظر ولا يجادل ولا يجادل كما سبق في هذه الأدلة وقال المؤلف رحمه الله تعالى فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السن مكروه ومنهي عنه كلمة الكراهة عند المتقدمين من الأئمة تعني المحرم لقول الله عز وجل بعدما عدد سبحانه عدد من الكبائر قال سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالكراهة عند المتقدمين لا تعني الكراهة الاصطلاحية عند الأصليين والتي هي مرتبة دون المحرم فالمكروه عند الاصوليين ما هو ما تعريفه ها معنا الدرس الخامس يقول يا قل يا يا من انت يا عمار ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والحكم نعم افتح هذا جيد ما طلب افتح هذا يا وسام ما طلب الشارع وتركه لا على وجه الحتم والإلزام ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام أما المحرم فهو ها قل يا بدر ها حسد ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام فالمكروه هنا الذي يقصده الإمام أحمد ليس المقصود في هذا الاستراح وإنما المكروه كما في قول الله عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فاتفق قال يقول الإبام البغوي رحمه الله في شرح السنة اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه، وقال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والبربهاري من علماء بلاد الهند، ويقول رحمه الله تعالى وأعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالا ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال. والمراء والخصومة والعجب كيف يشتري الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضى بالآثار والكف والسكوت إذا من الخطأ أن يقول الإنسان في تقدير الله عز وجل وفي أفعال الله وفي مشيئة الله أن يقول لما لما هذا غني لما هذا فقير؟ لما هذا صحيح لما هذا مريض لما هذا طويل لما هذا قصير ليس من شأنك هذا ليس هذا عملك لا تقل لما في تقدير الله وأفعال الله ولا تقل كيف في صفات الله لا تقل كيف استوى الله هذا لا يجوز كيف يد الله كيف سمع الله كيف كلام الله لا لكن نؤمن بكل ذلك وأن له معنى حقيقي نعم ولكن كيفية هذا المعنى لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله فنحن نؤمن بمعاني الصفات ولكن كيفية الصفة هل نطمع إلى إدراك الكيفية لا ولذلك قواعد توحيد الأسماء والصفات ثلاثة منها أو أولها قطع الطمع عن إدراك كيفية المعنى في الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كيفية المعنى في الأسماء والصفات كما قال الهلماء. نعم <تصفيق> قال اليمام أحمد رحمه الله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس بذائن منه وليس منه شيء مخلوق وإياك هذا هو محمد رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق القران كلام الله وليس بمخلوق المعنى بذلك عند اهل السنه والجماعه ليس بمخلوق لا لفظه ولا معناه القرآن بالالفاظه ومعانيه كلام الله سبحانه وتعالى كما ادلت عليه النصوص كما عليه العلماء وأنه كلام بصوت وحرف وأنه كلام بصوت وحرف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في يقول الله تبارك وتعالى يا آدم ابعث خلق النار يقول يا ربي وما خلق النار يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة في النار وواحد في الجنة فالحديث أوله يقول الله يقول الله يا آدم وليأ هنا أداة النجاء وهذا يدل على أنه كلام بحرف وصوت على أنه كلام بحرف وصوت فهذا الحديث يدل على إثبات كلام الله عز وجل ومن أدلة أيضا على أن الله عز وجل يتكلم وأن القرآن من كلام الله عز وجل كما مر بنا كلام الله هلو صفة ذاتية ام صفة فعلية ام ذاتية فعلية ها من يقول قل يا صبري ما معنى ذاتية فعلية طيب ذاتية من حيث ها وأما من حيث الأفراد فإنها حادثة حادثة فالأحاد أحاد الكلام حادث وأما أصل الصفة فإنه فإنه, فإنه قديم فكلام الله عز من حيث الأحاد والأفراد حادث الله تكلم بالقرآن تكلم بالإنجيل تكلم بالزبور تكلم بالصحف في موسى سيكلم عباده يوم القيامة كلم آدم يا آدم ابعث خلق النار فهذا معنى أن الصفة ذاتية فعلية فالله متصف بالكلام نعم ويتكلم نعم ولذلك لما ذكر السفارني في عقيدته قولته كلامه قديم من أنكر ذلك أنكر ذلك شيخ اللامة صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله تعالى قال قوله قديم هذا ليس بالصحيح لأن هذا معناه أن الله لا يتكلم وإنما وصف بالكلام في القدم وكذلك القول بأن كلام الله حادث بإطلاق هذا خطأ وإنما يقال الكلام صفة ذاتية من حيث الأصل وفعلية من حيث الآحاد والأفراد فالله يتكلم متى شاء كيف شاء وهو مصوف بالكلام ولم يكن معطلا أبدا عن الكلام جل وعلا لا كما يقول أهل البدع أنه اكتسب هذه الصفة بعد خلق الخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهي مسألة عظيمة ستحدث عنها في الوسطية وهي مسألة تسلسل الحوادث فالله جل وعلا الكلام كلامه صفة ذاتية فعلية وصفات الله على أقسام ثلاث ذاتية فعلية وصفات فعلية وصفات ذاتية هذه أقسام الصفات الثلاثة لربنا تبارك وتعالى فكلام الله صفة ذاتية وفعلية أيضا ومن على أن على أن الله عز وجل يتكلم في الكتاب قال الله عز وجل ها فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, وكلمه ربه فهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم وقال الله سبحانه وكلم الله موسى تكذيما فالمصدر هنا هو قوله تعالى تكليما والمبترعة كالزمخشري وغير نقل الزمخشري فيك الشاب عن المبترعة من المعتزلة وقرأ وكلم الله موسى تكليما وهل هذا صحيح من جهة اللغة عن باطل كلم الله موسى المصدر يكون كلما ولا تكليما يكون كلما و. قيل له كيف كلمه وكله معناها جرح يعني جرح قال نعم جرحه بالابتلاءات والمحن حتى يربي، حتى يربيه وهذا باطل هذا باطل منقل الزمخشريه هذا باطل جدا وأيضا من جهة اللغة مع أن الزمخشري إمام في اللغة بإذا أن أهل البدع يلون أعناق الآيات والأحاديث ويلون قواعد اللغة إذا خالفت أهوائهم والعياذ بالله تعالى ولذلك حينما نقول للإخوة إياك واحذر الدراسة في المراكز المنحرفة التكفيرية أو غيرها لأنهم يلون أعناق النصوص من أجل أهوائهم والعياذ بالله فالزمخش لهذا ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في فتوى بيل أنه مؤتزلي جلد وكذلك الرازي صاحب مفاتيح الغيب تفسير مفاتيح الغيب واذا نقش صاحب الكشاف اذا قالوا تعالى وكلم الله موسى تكليما هؤلاء قالوا وكلم الله موسى فصار المتكلم من موسى والمكلم هو الله فقال ابن خزيمة كما في كتابه العظيم جدا كتاب التوحيد قال فماذا يعني لو سلمنا لهم وكلم الله موسى تكليما يعني في هذه الآية فيها إثمات الكلام لله ولا ليس فيها إثمات الكلام على هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما يكون المتكلم هو موسى وليس الله قال ابن خزين رحمه الله فماذا يفعلون بقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب لأن هذا لو لعب هناك في التشكيل لا يستطيع هنا أبدا لا يمكن لغة أن يصلح فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب ربه لا يمكن أن وكلمه ربه محان إذن أيضا من أدلة هذا من جاءة إثبات الكلام والله جل وعلا قال في سورة التوبراءة قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله فالله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه فقال فقال ماذا كلام الله فأضاف الكلام الى نفسه سبحانه لأنه ابتدع يقولون هناك محذوف والمتكلم هنا هو الملك او محمد عليهم السلام وهذا باطل وهذا باطل واما الاشاعره فقالوا فقالوا كلام الله بغير صوت وحرف وهو معنا قائم بالنفس معنا قائم بالنفس يعني المعنى الذي بالنفس هذا كلام الله وأما الصوت والحرف هو كلام محمد أو جبرائيل عليهما السلام وهذا باطل جدا أيضا لأن الله عز وجل قال فأجره حتى يسمع حتى يسمع وهل السماع للمعنى القائم بالنفس أم لما يكون بصوت وحرف ها لما يكون بصوت وحرف، وأيضا قال الله عز وجل وعن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا والشاهد من الآية قوله تعالى قوله تعالى وناديناه وقوله تعالى نجيا فالمنادات والمناجاة كلها لابد أن تكون بصوت وحرف إذا لا حلك الآن وظهر جيدا بطلان قول الأشاعرة في قولهم إن القرآن عبارة كلام الله والمعنى من الله واللفظ من محمد أو جبرائيل ويحتجون على ذلك بأذلة من الكتاب منها قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة يعني جبرائيل عليه السلام فيقول الله يقول لكم إِنَّهُ رسول رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ فهذا كلام جبريل وبعضهم يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني محمد عليه السلام يقول الله أكد ذلك إنه قول الرسول ماذا هو قول الله نقولون هذا من جهة ماذا البلاغ ولذلك قال الله عن جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فكلام جبرائيل بالقرآن وكلام محمد عليه السلام بالقرآن كلام مبلغ وإنما الكلام أصلا من الله وولئي المبتلع أخذهم من اللوح المحفوظ وهذا من الباطل جدا والعياذ بالله واعتبروا في ذلك سبحان الله تلقو كل هذه الأدلة فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب وكلم الله موسى تكليما وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقلكما لكما القول يقول الله يا آدم يقول الله كذا ونصوص كثيرة جدا عن الخرسيه كل هذه كل هذا ردود واعتمدوا على بيت لشاعر وليته شاعر ليته شاعر مسلم وإنما شاعر نصراني وشاء الله أن يكون اعتمادهم على بيت مصنوع حتى لا تصح نسبته للشاعر النصراني وهو قول الأختل هو شاعر نصرانية الأختل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جوى اللسان على ما في الفؤاد دليلا وهذا باطل وهذا باطل ايضا لان النصارى ضلوا في كلام الله فكيف تعتمد على قول النصارى فيما نسبته اليهم مما لا تصح نسبته اصلا وحتى لو صحت نسبته تترك الايات والاحاديث وتعتمد على بيت مصنوع للشاعر النصراني وهو الاخطل فتستدل به وتترك كل هذه النصوص مع أن النصارى ظلوا في كلام الله كيف قالوا عيسى هو كلمة الله كلمة الله يعني قالوا هو كان هو كلمة كل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كل فيكم قالوا من تراب ثم قال له كن فقال عيسى هو كن اما اهل السنه فقالوا ماذا عيسى كان بكن وليس هو كل فكيف تعتمد على قول النصارى اذا صحت نسبه البيتي ليهم وتترك كل هذه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنه نبي عليه والسلام وأما نفات الكلام للجهمية والمعتزلة فأولئك استدلوا بعض الأدلة منها قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء قالوا والقرآن شيء إذن القرآن مخلوق فكيف نرد على ذلك؟ ها؟ قل يا محمود ها؟ نعم طيب طيب هم يقولون لا لا بأس لكن القرآن شيء إذا هو مخلوق قل يا عمر القرآن من الأمر وليس من الخلق والله باين بينهما وفرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر إذا الخلق شيء والأمر شيء آخر وأيضا قول تعالى نام عبد الله ارفع صوتا قالوا تبارك الله تدمر كل شيء بأمر ربها عن الزيارة جاءت لخومعات تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم الله قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني بقيت أشياء لم تدمر أم لا بقيت مع قولي كل شيء إذن تدمر كل شيء أمرت بتدميره وهنا أيضا الله هو خالق كل شيء قابل للخلق وأن صفات الله فهي كذاته صفات كما أن ذات الله ليست مخلوقة فكذلك صفاته سبحانه ليست مخلوقة إذا عقيدة والسنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى ومن يعني من نفاس الاعتقاد قول الأشائرة أنهم يقولون إن ما في القرآن ليس كلام الله ما في القرآن ليس كلام الله ويقول لو أهال الإنسان المصحف عندهم لا يكون كافرا بذلك لأن ما في المصحف هو عبارة كلام الله وأما كلام الله فمعنى قائم بنفس الله وليس ما في المصحف كلام الله. لذلك رمي في الحشوش والنجاسات وتناوله الجنوب أو الحائض لا يضر عندهم لأن ما في المصحف عبارة كلام الله عند الأشاعرة وليس هو كلام الله وإنما أضيف إلى الله من إضافة المجاز. لا الحقيقة فاجروا حتى يسمع كلام الله يعني مجازا لا حقيقة وأيضا الرسم العقلية قالوا لو أثبتنا الكلام لله لابد أن نثبت له أدوات الكلام من الشفتين واللسان والأسنان وهذا باطل هذا باطل ليس بلازم في المخلوق كيف بالخالق ولله المثل الأعنى يعني هناك مخلوقات تتكلم بلا لسان وبلا أسناء وبلا شفتين فالجزع الذي حنى وسمع له آنين كآنين الطفل كما في الصحيح لما سنى عمر بن سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام منبر منقاتين أو ثلاثا فلما رقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة قال يا فسمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل هذا شعور من هذا من هذا الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا يدل على إثبات أن هناك فنة أشياء تتكلم بدون لسان ولا شفتي ولا أسنى والحصى الذي كان يسمع تسبيحه في يد النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الحصى له لسان واسنان وشفتين ليس بلازم فإذا كان ليس لازم في المخلوق ففي الخالق من باب أولى ولو المثل أعلى سبحانه وتعالى نعم واضح كلامنا في في القرآن وفي, وفي كلام الله عز وجل والقرآن هو أحد كلام الله القرآن من كلام الله الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف يكلم عباده يوم القيامة وهكذا م. نعم انت تنصف الوقت أظن أنت تنصف وزير نعم طيب نكتفي في أصول السماء إلى هنا نعم